أنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين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 إن كنتم قنين، قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم رب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي رسلا إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعطلون. قال لئن التخذت إلىهن غير لاجعلنك من المسجونين.